Ya muriz nudak ya ajzam bayn zadak ya ajam muriz nudak ya muriz nudak ma sha Allah la zam ya jazni ya ibn أولادي اليوم أومك طال ابعدها ويا أشوف الحار ما يا ابني مهال ملقى ما يا ابني مهال هنا اول عمك اريدك تقول عيد عينك باين وازمك يا عجاف يا بعد امك يا اج شمر سنودك شمر زنودك بين زودك, زودك شاعر الشاب احمد القحفي اوعدك عيني نتربع ليك يا وليدي اوعنج ما نعين تشوف دق بيدي اريد تقول اليجي يشيل كفر جيدي ها انا فني الحروف عيدي تحمي حدودك يا هلا يفرح خاطرك هي حدودك يفرح خاطرك اوعدك عن ذار يدي نعطيه الا او هذا الثار اذ يا اجسام اويل مثلك يخلي بعينها خلي تنام الثار الثار يا بني وبيدك الصمصه ضيان خلينا ابقى شعر الشاب احمد الكعبي وابشرك يوم ما خليني هل يبشاره إلا تهتم لو أن دمعات تزجاره أعيد أمك تشوفك تيضحر الغار وريد أبخر يا يوم ابتع بوثماره هذا العسكر طب وتخير هذا العسكر انطوب وخايه نزل الليل حو ما ويبهبه علي انت وج الانخاله زلم بالخوف تج ما وج دا ويل حامه او خلاه الظليم عذليم تتفرج يا حي كفك كيله ظير يا حي كفك كيله ظير بك نزل الحر ما ضوي عابن تواج نزل الحب وما ويبهبه عالم تواج لنخلو ظلم بالخربت تواج يمشي بها داوي الحامه ترتج او خالا هي ظلم عذلي انت يا حي شفك ما شاء الله خيرها تعرفك يا حي شفك خد تعرفك نزل الحق ما ويبهبت علنت وجا الخيل ظلم بالخابط ما وج انت بها دو الحامه غدت ترتج او خلى ها ظلم عسي لبتتفرج يا حي شفك خله جا هلا يا حجفك كلها تعرفك جاسم هذا جاسم بالحروب معلوم أعم حسين عدى المجتب الجيدوم يهم بسير من علوم يهم بالقوم الله يا قلب امي حاليكي حكم لا تذابتك يا هو الدم لا تذابتك هو